المغطور عليهم ولا الظالمين ولقد ضربنا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما ورجلا سدام لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثر لا يعلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصرون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم والكافرين، والذي جاء أقصده وصدّ قريه، وصدّ يغفر الله عنهم اسوا الذين عملوا ويجزيهم اجره باحسن مما يعملون اليس الله بكاف عبدا اليس الله بكاف عبداً؟ ويخوف لَقَسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ أُلَّا فَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن أَرَادَنِي اللَّهُ إِن أَرَادَنِي اللَّهُ يُضْرِمْهَا الْهُنَكَ أو أرادن برحمتي اللهم سقات رحمت قل حسبي الله ياكم إن فسوف إِنَّ عَلَيْهِنَّ عֲقَابًا مُهِينًا إِنَّا زَلَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا نَّسِيَهُ الْحَقُّ فَأَمِنْ هُدِيَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا فإن مما عض علينا وما أنت تعلم بوكن الله يتوفى الان في صحينا موتنا واللتي لم تمت واللتي لم تمت في منامها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت قل أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعلمون قل لله الشفاعة جميعا له يَا مَوْشِعَ أَصْنُبُ لَهِنَ لَدَكُمْ نَبُؤُ الْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ لَمْ يَدْرُوهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ إِنَّ اللَّهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عالمة عبادك في ما كانوا أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيهم يختلفون ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعهم ومثله معه ومثله معه وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهفئون